وَنَذِيرًا مّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ وَلَا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 إنه وَفُورٌ شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير وقفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 لا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين النصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا رَبُّهُمْ إِنَّ إِلَّا مَقْتًا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 أَمْ آسَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ على بَيْنَةٍ مِنْهِ بَلْ إِنْ يَعِذُ الظَّالِمُونَ بَعْطُهُمْ بَعْطًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَزُولًا لَئِنْ أَمْسَكَهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ وَلَج أَهُم نذير م زَادَهُم إَِّ لُفور اسْتِكبًَا في الأأَرض وَمَكر السَّيّك وَل يحيقُ المَكرُ السَّء إِلَّا بأَهلِ فه يرونَ إِ إلا سَُّةَ الأو فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِي لَكُمٍ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا يَشُدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْظِمَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ وَلِيًّا قَذِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَرَّةٍ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِيَ مِنْ دَاءٍ بَدِئَ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فإذا جاء أجل كان بعباده بصيرا